ألا لله الذين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا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 سبحانه هو الله الواحد القمار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 119. ألا هو العزيز الغفار 110. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل, ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 119. وإن الله غني عنكم 110. ولا يرضى لعباده الكف 111. وإن تشكروا يرضه لكم 112. ولا تزروا وازرة وزر أخرى 113. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضل دع ربه دع ربه نيبا إليه ثم إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعوه إليهم من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت متى بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما هو قانت آنها الليل ساجدا وقائما 117. ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباس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 أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولله أعبد مخلصا له ديني.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 تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقول والذين يجتنبون الطاغوت أيه يعبده وانابوه إلى الله وانابوه 119. الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء إما أنفسلك فسلكه ينابيع في الأرض ثم ما يخرج به زرعا مختلف الأنوان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 سَوَآءٌ لِّقَاسِيَةِ قُلُوبِهِم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ السُّوءَ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَارْقِيلَ الظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثال من كل مثال لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء فشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب عن الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم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 119. ومن يهدي الله فما له من مضر 110. أليس الله بعزيز في انتقام 111. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 112. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله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 عامل إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إننا أنزلنا عليك الكتاب للناس للناس بالحق 111. فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أما أنت عليهم بوكيل 112. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت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 قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه تهدعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة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 نار للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا من سوء الى عذاب يوم القيامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فإذا مس الإنسان ضل دعانا، دعانا ثم إذا خوّل له نعمة منا قال: قال إنما أُعطيته على علم.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 إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب بقتته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما غرّت في جنب الله وإن قن لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدني لكنت من المتقين أن تقول نفسيا حسرت على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 117. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 118. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء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 والأغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين وضع قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون انفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم ننفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها وبطئ الكتاب وجئ ابن النبين والشهذاء وقضي بينهم أقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروه إلى جهنم زمرأ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم أَو يُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قَالَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى وسق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين